ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، التي يدعون من دون دُونِ من شيء إلا لما جاء أمر ربك.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 فلا تك في مرية مما يعبد مَا ما يعبدون كَمَا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص